قد لاح فجر الملتقى قد لاح فجر الملتقى بيك يا شمس التقى رحلة ولائي تبتدي مظلاح نجمي خادم نذرني والدي ذا عهد أمي وانو يساعد موليدي قد خطت اسمي ضليا تناطر موعيدي والدمع يحمي كبرت وكبر ويا الأمل عشق الفؤادي من مرقتك يتصل صوت المنادي حيا على خير العمل والخير بادي بها البشرى للخدمة اكتمل فادر اعتقادي لبيك <تصفيق> يا شمس التقال قسماً خادم أنا بيتك قسماً من, من زغر وحبيتك قسماً يلكاظم وليتك ويالجواء قسماً خادم أنا بيتك قسم من, من زغر وحبيتك قسماً يلكاظم لا حافه الملتهب لا حافه الملتهب لبيك يا شمسه القضاء إدوال أعوام العمر والوقت يمتد من زغر سني لكبر الله يشهد يشهد لي من أحراب الصبر قلبي تهجد عاشقوا بكم من غمر يا آله أحمد أشكر إلهي أصبحت للآهل خادم بأهل وسحابه تبجحه والله عالم شفت الضحايا والضحب تلك الجرائم وبصوتي عالمنظر صحد والكون واجم قسمن نسمة نب HAVE NZUREK قسمن نبني القبة وصورك قسمن يا موسى يشع نورك ويا الجواك قسمن نسمة نب ان زورك قسمن نبني القبة وصورك قسمن يا موسى يشع نورك ادلا حفجر الملتقى ادلا حفجر الملتقى لبيك يا شمس التقى من بعد موجات الخطر والناس قتلى الإرهاب ويهل اندحر والقتل ولا ورجعت مواكب نبفخر والأمن حلى من مرقدي كاظم ظهر نور تجلى لها النور ضايع واتبع لا للظلام نور الجواديا اليشع عند المقام أتوجه بقلبي الورع نحو الإمام لمن أسلب أستمع رد السلام أبيك يا شمس قسما اخدم رجل الزاير قسما نبني الصحن الطاغ قسما انت البحر الذاخر وي الجواد قسما اخدم رجل الزاير قسما نبني الصحن الطاغ قسما الجواد قد لاحق فجر ملتقر قد لاحق فجر ملتقر لبيك يا شمس التقار الشاعر جابر الكاظمي